قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا هو الوصف الثاني وهو يساوي إيتاء الزكاة لأن الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض وهو قول أكثر المفسرين ولا يمنع ذلك أن السورة مكية فقد يكون أصل المشروعية بمكة وياتي التفصيل بالمدينة وهو في السنة الثانية من الهجرة وهنا إجمالان في هذه الآية الأول في الأموال والثاني في الحق المعلوم أي القدر المخرج ولم تأت آية تفصل هذا الإجمال إلا قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وقد بينت السنة هذا الإجمال أما الأموال فهي لإضافتها تعم كل أموالهم وليس الأمر كذلك فالأموال الزكوية بعض من الجميع وأصولها عند جميع المسلمين هي أولا النقدان الذهب والفضة ثانيا ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار ثالثا عروض التجارة رابعا الحيوان ولها شروط وانصباء وفي كل من هذه الأربعة تفصيل وفي الثلاثة الأولى بعض الخلاف وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليه بيان كل ما يتعلق بأحكامها جملة وتفصيلا عند ايتي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية والآية الأخرى قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال صاحب التتمة أثابه الله قوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين يوم الدين هو يوم الحساب كما تقدم للشيخ رحمه الله تعالى في سورة الفاتحة وقوله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون كما بينه تعالى بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان وقوله تعالى قالوا انا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال صاحب التتمة أذابه الله تقدم للشيخ رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون وما بعدها وفي سورة النساء كلام على هذه الآية وبيّن أن كل مبتغ وراء الزوجة وملك اليمين فهو داخل تحت قوله فأولئك هم العادون وخاصة من قال بنكاح المتعة لأن المستمتع بها ليست زوجة وليست أمة مملوكة قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك في أول سورة قد أفلح المؤمنون وفي المسألة السادسة من مسائل مبحث قول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف الآية قوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون قرئ بشهاداتهم بالجم وقرئ بشهادتهم بالإفراد فقيل إن الإفراد يؤدي معنى الجم للمصدر كما في قوله إن انكر الأصوات لصوت الحميد فأفرد في الصوت مرادا به الأصوات وقيل الافراد لشهاده التوحيد مقيمون عليها والجمع لتنوع الشهادات بحسب متعلقها ولا تعارض بين الامرين فمما يشهد لذلك قول الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال ابو بكر رضي الله عنه أي داموا على ذلك حتى ماتوا عليه ويدل للثاني عمومات آية الشهادة المتنوعة في البيع والطلاق والكتابة في الدين وغير ذلك والله تعالى أعلم قال أذابه الله وفي هذه الآية عدة مسائل المسألة الأولى أطلق القيام بالشهادة هنا وبين أن قيامهم بها إنما هو لله في قوله تعالى واقيموا الشهادة لله وقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الآية المسألة الثانية قوله بشهاداتهم قائمون في معرض المدح وإخراجهم من وصف إن الإنسان خلق هلوعا يدل بمفهومه أن غير القائمين بشهاداتهم ليسوا بخارجين من ذلك الوصف الدمين وقد دلت آيات صريحة على هذا المفهوم منها قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقوله ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآذمين وكذلك في معرض المدح في وصف عباد الرحمن في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وفي الحديث من عظم جرم شهادة الزور وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أيها المستمعون الكرام لم تزل للمؤلف بقية حديث حول هذه الآية ندعها للقائنا القادم لتصرم وقتنا هذا دونها حتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته